يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس الطقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 من أسماء الله تعالى القابض الباسط الخافض الرافع الضار النافع المعز المزل سبحانه وتعالى وهذه الصفات لا تقال إلا مقترنة فلو قيل القابض الضار الخافض فقط لأوهمت نقصا ولكنها إذا اقترنت دلت على كمال إرادته ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى ما ضر إلا لينفع ما قبض إلا ليبسط ما خفض إلا ليرفع ما أزل إلا ليعز ما كسر إلا ليجبر ما منع إلا ليعطي فليس في الكون شر محض لأن هذا يتناقض مع وجود الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقدر الضر والخفض والكسر يقدر ذلك ابتلاءا وامتحانا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قد يرى العباد أن الضر والقبض والمنع قد يراه العباد محنة وربما كان هو عين العطية إذا أدى ذلك إلى أن يتوب العبد ويرجع إلى الله عز وجل وفي توبته سعادته في الدنيا والآخرة فجاء المنع ظاهره المنع وباطنه العطاء ظاهره المحنة وباطنه المنحة اختبر الله عز وجل العباد وامتحنهم ليصبروا وليمحص زنوبهم ويستخرج عيوبهم وليراجعوا تقصيرهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن نقرأ في القرآن كثيرا وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف إله إلا هو ونقرأ في القرآن قول هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ونقرأ من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كذلك ونقرأ في القرآن ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم إذ ما يحدث في الكون شيء إلا وقد أزن الله فيه قدرا وأزن فيه لحكمة قد تراه محنة وهي منحة قد تراه منعا وهو عطاء إذا أدى بك ذلك إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وحسن الإنابة إليه سبحانه وتعالى فكم من صحيح طغى فلما مرض عاد وكم من قوي ضعف فلما ضعف عاد وكم من غني افتقر فلما افتقر عاد فكانت عودته أصلح له في الدنيا والآخرة فالدنيا دنيا دار اختبار ودار امتحان ندال فيها ويدال علينا هكذا كان الرسل من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه من الأدب مع الله عز وجل أن لا ينسب الضر إليه تأسيا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي قال وإذا مرضت فهو يشفين وتأسيا بقول مؤمن الجن في سورة الجن وَأَنَّا لَنَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ نَفْعَا فالشر لم ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك الخضر عليه السلام في السفينة قال فأردت أن أعيبها فنسب العيب إلى نفسه وفي الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك مع أن كل تلك الأفعال هو مأمور بها لأنه قال في النهاية وما فعلته عن أمري لكن هناك أدب مع الله سبحانه وتعالى فما يصاب به المسلم من شر إنما هو من نفسه وربما كان خيرا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم قتل من أصحابه سبعون في أحد وقتل من أصحابه سبعون في بئر معونة وقتل من أصحابه عشرة عليهم عاصم بن ثابت في غزوة الراجية كم كان عدد الصحابة يومئذ ليقتل منهم سبعون ثم سبعون ثم عشرة هذا غير الذين ماتوا في المعارك التي انتصر المسلمون فيه هذه ضريبة ضريبة الإيمان ضريبة التمكين وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أن المسلم يبتلى قبل أن يمكن فليس هناك تمكين إلا ويسبقه ابتلاء إذا قرأنا هذه الآيات وعلمنا أن نواصل عباد بيده وقلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن فلما نلجأ أحيانا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وغير ذلك وقلوبهم مع الأعداء ونقول أن 99% من أوراق اللعب في يد الأمريكان فإذا ذهبنا إلى من بأيديهم أوراق اللعبة خزلونا إن جميع الأوراق بيد الله سبحانه وتعالى لأننا قرأنا القرآن ولم نفهمه وإذا فهمناه لم نعمل به وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها حتى نواصل أعداء بيده ولو شاء الله لصلتهم عليكم ولو شاء أن يمنعهم منعهم سبحانه وتعالى طرقنا كل الأبواب ما عدا باب الله عز وجل وليس باب الله عز وجل محل تجربة يجرب لا إنه يحتاج الدخول فيه بيقين بيقين المؤمن الواسق بربه سبحانه وتعالى فلا نقول نجرب باب الله لا يصح من المسلمين أن يقولوا نجرب باب الله فليس هو محل التجربة إنما يدخل فيه بيقين الواسق بربه المؤمن بربه سبحانه وتعالى الله الذي قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فإن حققنا الإيمان على شروط الله سبحانه وتعالى فنحن الأعلون وإن جندنا لهم الغالبون فحينما يغلب المسلم فليراجع شروط الجنديه مع الله سبحانه وتعالى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 قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذه الأمة تحتاج إلى مراجعة في عقائدها وأعمالها وعباداتها تحتاج إلى مراجعة تصحيح العقيدة ونفي البدع عن العبادات والعمل بالأحكام ليستأهل النصر إلا إذا ظنوا أن النصر من غير الله ممكن وما يقع شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها إن شاء صلتهم علينا وإن شاء صرفهم فإن صلتهم فلحكمة وإن صرفهم فلحكمة إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم حينما يصلتهم وحينما يمنعهم سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون بدأت الآيات في غزوة أحد بهذه الآية وإذ غدوت من أهلك إلى تمام ستين آية كما قال ابن القيم رحمه الله وتعترض الأحداث آية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله وبعدها واتقوا النار التي أعدت للكافرين ويقول لهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم يذكر صفات المتقين ما مناسبة هذه الآيات أن تذكر في وسط آيات تتحدث عن غزوة أحد إن القرآن الكريم ليس كتاب قصص وتاريخ وسيرة يسرد أحداثا فقط لمجرد ذكر الأحداث إنما هو كتاب هداية فإذا ذكر السيرة والتاريخ وعظ من خلال السيرة وعظ من خلال التاريخ وإذا ذكر الطب وعظ من خلاله وإذا ذكر الحساب وعظ من خلاله فهو في النهاية كتاب هداية ليس كتاب طب ولا كتاب تاريخ ولا كتاب سيرة ولا كتاب قصص إنما هو كتاب هداية يذكر كل شيء من العلوم ثم يعز من خلال تلك العلوم فما المراد من وراء ذكر هذه الآيات أراد أن يعلمهم الله عز وجل أن الذي حدث في غزوة أحد إنما هو بسبب المعاصي. إنما هو بسبب معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبه عن المعاصي بذكر بعض أفرادها ألا وهو الربا ألا وهو الربا فالله عز وجل عالم أن هذه الأمة ستخوض في الربا فنبههم نبههم على الربا لكي لا يقعوا فيه فيأتيهم الخزلان وعدم النصر من الله سبحانه وتعالى نبه عن المعاصي ببعض أفرادها ومن أعظم تلك المعاصي وتلك الكبائر الربا أيام الخديو إسماعيل حارب الجيش المصري الحبشة وكان من عادتهم يومئذ أن الجيش المصري إذا حارب الأعداء جمع الخديوي علماء الأزهر وشيوخه في أروخة الأزهر يقرؤون صحيح البخاري لكي يأتيهم الله تعالى بالنصر اجتمع المشايخ في صحن الأزهر وأخذ يقرؤون في صحيح البخاري لكي ينصر الله عز وجل هذه الأمة ثم إن الذي حدث بعد ذلك انكسر الجيش المصري أمام الحبشة فعاد الخدو إسماعيل إلى الأزهر ووقف على رؤوس المشايخ وقال لهم إما أن تكونوا غير مشايخ وإما أن يكون هذا الذي بين أيديكم ليس هو صحيح البخار يعني أنت لو كنت مشايخ واللي في أيديكم ده صحيح البخاري كنا انتصرنا. فانبرى له أحد المشايخ قال له منك انت يسمعي الذي حدث من الانكسار منك انت يسمعي أليس الزنا له بيوت مرخصة أليس الربا في البنوك يعمل به أليس أليس أليس أليس, أليس إن الذي حدث منك يا إسماعيل لا من المشايخ ولا من البخاري هكذا فطن هذا الشيخ الأزهري ووضع يده يد الخديوة على الداء أنه من ينصر الله تعالى ينصره ومن يخزل دينه خزله الله سنة الله تعالى في الخلق وسنة الله تعالى في الكون إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخزلكم فمنزل الذي ينصركم من بعده واستخلص الإمام ابن القيم العبر واستخلص الفوائد من وراء ما حدث في أحد دروس وعبر لتستفيد بها هذه الأمة والتجربة في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم التجربة في خير الخلق ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتبر بعد الصحابة التابعون وتابعوهم وتابعوا تابعيهم إلى يوم الدين فهل اعتبرت الأمة بعد ذلك من أسباب ما حدث من المحنة في أحد الخزلان وما هي أسباب الخزلان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 فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أسباب الخزلان سلاسة لكي يتقيها المسلمون بعد ذلك فينتصروا تعلم من الدرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أرسل سعدا إلى القادسية قال يا سعد إني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله تعالى هي أفضل العد على العدو وخير المكيد في الحرب وآمرك يا سعد ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن معاص القوم أشد عليهم من عدوهم فإن المسلمين إن لم ينصروا بطاعتهم لله عز وجل لم ينصروا بعددهم ولا عدتهم وإلا ننصر عليهم بفضلنا لن ننصر بعدتنا ولا عددنا فإن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإذا استوينا في المعصية كان لهم الغلبة علينا واعلموا أن فيكم حفظة يعلمون ما تفعلون فاستحيوهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يصلت علينا فربما سلت على قوم من هم شر منهم كما صلت على بني إسرائيل المجوس عبدت النار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لا تقول إن عدوانا شر منا فلن ينصر علينا فربما صلت على قوم من هم شر منهم كما صلت على بني إسرائيل المجوس عبدت النار وبنو إسرائيل يومئذ حفدت الأنبياء وأولاد الأنبياء والذين قالوا نحن أبناء الله وأحباءه فصلت عليهم المجوس عبدت النار لما عملوا بمعاصي الله سبحانه وتعالى ولما عملوا بمصاخة الله عز وجل استعينوا بالله على أنفسكم قبل أن تستعينوا به على عدوكم وأقول لكم قبل أن تستعجلوا الله عز وجل بالنصر استعجلوه بالطاعة استفاد من الدرس عمر بن الخطاب فأرسل هذا الخطاب لسعد بن أبي وقاص ليعمل به فإن معاصي القوم أشد عليهم من عدوهم يقول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الفشل والتنازع الأمة الإسلامية اليوم في تنازع وشتات والدول العربية معسكران متضادان يتناوبان الشتائم والاتهامات حتى الفصيلان اللذان يواجهان بني إسرائيل واليهود على الجبهة معهم مختلفون فتح وحماس فماذا تكون النتيجة إلا أن تكون لمصلحة العدو الذي وجد العرب متفرقين وكذلك الفلسطينيين وجدوهم متفرقين فاستغلوا الفرصة من سنة الله تعالى أن المؤمنين يدال ويدال عليهم هذه سنة الله في خلقه فإذا أديل دائماً دخل معهم من ليس منهم بغية الظفر والنصر وإن أديل عليهم دائماً لم يحدث ولم يحصل الغرض من الرسالة وهذه من أعلام النبوة فإنه في صحيح البخاري أن هرقل قال لأبي سفيان من ضمن أسئلة سألها هل قاتلتموه؟ قال نعم قال وكيف الحرب بينكم؟ قال سجال يدال علينا وندال عليه قال هرقل وكذلك الرسل ثم تكون لهم العاقبة في النهاية يعني انكسروا في أحد انكسروا في حنين وانتصروا في بدر وانتصروا في الخندق وسائر المعارك ثم كان للمسلمين العاقبة في النهاية سنة الله في أنبيائه وأتباع أنبيائه ونحن في هذا العصر ربما أدلنا وأديل علينا مرة نكسب اليهود ومرة ينتصرون علينا ثم لمن تكون العاقبة العاقبة للمتقين بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله لم يقل يا سوري يا أردني يا فلسطيني يا مسلم يا عبد الله لأنهم حينئذ لم يكونوا إلا عباد الله المسلمين لم يكونوا وطنيين وقوميين وعلمانيين والشراكيين إنما كانوا مستحقين للنصر لأنهم مسلمون يا مسلم يا عبد الله وراء يهود تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد من تصديق اليهود لحديث النبي زرع شجر الغرقد تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأيام دول والعاقبة للمؤمنين في الدنيا وفي الدار الآخرة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دروس أحد أن الناس كانوا قبل الغزوة فريقين مؤمنون وكافرون فلما حدثت الغزوة والمحنة ظهر فريق سالس ألا وهم المنافقون قال تعالى ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيس من الطيب، حتى يميز الخبيس من الطيب. لم يعلم المؤمنون حينئذ أن بين زهرانيهم أعداء لهم يعيشون بينهم ويتكلمون بألسنتهم وهم من جلدتهم ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ألم يعلم الله عز وجل أن المسلمين سينكسروا في هذه المعركة يعلم سبحانه وتعالى فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بل ربما أطلع, أطلع الله عز وجل نبيه على هذه النتيجة قبل المعرقة في رؤية منامية قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بقرا يزبح ورأيت ثلمة في سيفي ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة أما البقر الذي يزبح فهم الصحابة السبعون الذين قتلوا وثلمة في السيف كسرة في حد سيفه وهي تعني الانكسار والهزين وأنه أدخل يده في درع حصينة وهي المدينة المنورة هي الدرع الحصينة التي لم يخترقها الأعداء هذا قبل أن تحدث المعركة وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب إليه من يشاء وعند المحن يظهر النفاق ويظهر منوال الأعداء إنه مما علم من الدين بالضرورة أن تعاد الكفار ولو أحسنوا إليك وأن توالي المسلمين حتى ولو أسهأوا إليك إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ومن دروس غزوة أحد كذلك أن الله عز وجل يبتل عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء لأن ذلك هو الذي يصلحهم لكي لا يكونوا كمن عبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير ولو أعطاهم الله عز وجل النصر كل مرة لشمخت نفوسهم واستعلت كما لو بسط لهم في الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ومن سنة الله تعالى في رسله وأتباع رسله أنه قبل أن ينصرهم ويجبرهم يكسرهم فيكون الجبر على قدر الكسر يكسرهم أولا ثم يجبر كسرهم وينصرهم ما منع إلا ليعطي ما قبض إلا ليبسط ما خفض إلا ليرفع ما أزل إلا ليعز ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزل وفسر هذه الزلة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيّدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فالزلة والخضوع أعقبها نصر في بدر والعجب والشموخ والارتفاع ما الذي أعقبه في حنين كسرة فالعجب يستدعي كسرة تستدعي جبرة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 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد ومن الحكم أن الله سبحانه وتعالى عنده في الجنات أماكن لا يسكنها إلا الشهداء لم يدركها العباد بصيام وصلاة وقيام وزكاة لم تبلغها أعمالهم لا يبلغونها إلا بالشهادة لذلك كانت درجة النبوة بعدها الصدقية لأبي بكر والشهداء عمر وعثمان وعلي والشهادة ليس كل أحد يطلبها ينالها لأنها اجتباء والصفاء واختيار قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء ومن الدروس أيضا أن المحن إنما هي بمسابة الطبيب الذي يعطي المريض الدواء المر ويستأصل منه الأورام الخبيسة التي لو تركت لكان فيها هلاكه ففي الدواء الكريه نفعه وفي استئصال الأورام الخبيسة صلاحه وصحته ومنها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك الكافرين ويمحقهم هيأ لهم من الأسباب ما يستوجبون به المحق والكسر فسلطهم على المؤمنين فقتلوا منهم واستباحوا دماءهم ليستوجب هؤلاء الكفار محق الله عز وجل فيمحقهم وإن نهايتهم قريبة وإننا لنستعجل والله عز وجل لا يستعجل بعجلة العباد لأنه هو القادر والقادر يمهل ولا يهمل فهل يخرجون من قبضته سبحانه الجواب لا يمد لهم في الحبل ليطغوا ويطغوا ويطغوا ليستأهلوا المحق منه سبحانه وتعالى والكسرة التي ليس بعدها كسرة يوم يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأيه يهود تعالى فاقتله وليمحص الله الذين آمنوا يستخرج عيوبهم يجبر نقصهم ويمحق الكافرين أعطهم من الأسباب ما يستوجب به المحق قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله شهداؤنا في الجنة، وقد في النار، قد في الجنة، وقد في النار. إن تكونوا تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ورزقنا الشتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همنا وغمنا اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارس منا واجعل سأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل سأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم عليك بيهود اللهم اجد وقتك على اليهود اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل الدائرة عليهم واغزلهم في أنفسهم وبين العالمين اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم جفف الدماء في عروقهم اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين قو شوكتهم سدد رميتهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن